بِ وَضْرِب لَهُم مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ أَهْلُ مُوسَىٰ مُسْلِمُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ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 قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنظمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اميم قال طائركم معكم ا ان ذكرتم بل انتم قوم 118. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون 119. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون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 في لدخول الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وَمَا وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومي من بعده من جند من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 والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القبيل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك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 وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا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 ما ينظرون إلا صيحة ويحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ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 فَتِلْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هذا صراق مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعفلون هذه جهنم التي كنتم توعدون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 وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا على أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا فَنَسْتَطَاعُ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نَعْمَرُهُ نُكَسِّرُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ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 وَذَلَّلَ الْمَاءَ لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَشْرَبُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّنَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَن خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ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 فَسُبَ خلَ الَّ بدي مَلَكوتُكُ شيءَئ وَإلَْهِ تُ